صلوات سيدي أحباد التربير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحب لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله ورحمد الله ولا İlahe İllallahu All'hu Ekber ولا حول ولا قوة İllâh veillahil'A'li'l-Arzim سبحان الله ilaha الله ولا İlahe İllallahu All'hu Ekber ولا حول ولا قوة İllâh veillahil'A'l-Arzim Allahümme salli ala Seyyidina Muhammadi ve ala один Seyyidina Muhammadin kemâ salleyte ala Seyyidina İbrahim'e ve ala al seyyidina İbrahim ve barik محمد seyyidina Muhammedin ve محمد al seyyidina Muhammedin kemâ bârakta ala seyyidina İbraheeme ve ala al seyyidina İbraheeme fil a'alemîn innaka hamilun mecied Allahumma ufirli vel valide iya vel müminine vel müminaat vel muslimin vel muslimaatil minum ve الدين الدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ليلة الجمعة أو مطلقا بسم الله الرحمن الرحيم رب يعوذ بك من همزات الشياطين ويعوذ بك رب إني أحوره الله ما إني أعوذ بك من الهم والخزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجني والبخل واعوذ بك من غلظة أني وقهر رجالي الله ما إني أعوذ بك من الفقر بل علة واعوذ بك من كل بلية الله ما إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وعذبك أن أقول جورا أو شافجورا أو أكون بك مغرورا مرورا بك من شماتة الأعداء وغُلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة الله ما إن بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء خلفي اللهم إني أعوذ بك من الآطبي والنصبي وأعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب اللهم إني أعوذ بك من الزيغ والجزاء وأعوذ بك من الطمع في غير مطمع اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى علي أو أضخى أو يطغى علي اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك الظاهر والخفي والظلم والجبر مني وعلي اللهم اجعلني منك في عياد منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني وجهي معافاً من كل بلية في ديني ودنياي وبدني وأهلي وأصحابي وأحبابي يا رب العالم اللهم يسألك لي وله من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وعوذك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنع عذاب النار ربنا لا تزير قلوبنا بعد الهديتنا أبدا بل دمك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله مجعل الأفضل صلواتك أبدا وأمن بركتك سردا وأسكر تعياتك فضلا وعددا اللهم أشر في الخلاائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية ودور التجليات الإحسانية ومهباط الأسرار الرحمانية وصطة إقض النبيين ومقدم جيش المرسلين وقاعد الركب الأملياء الكرمين وأفضل الخلق الأجمعين حامل رباء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنبار السوابق الأولى وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلبي والسفلي روح جسد الكلين وعين حياة الدارين المتحقق بأعلى رتب العبودية تخلق بأخلاق المقامات الإصطفائية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آبهم وصحبهم أجمعين كلما ذكر كالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القضوة الرحمانية وأفظل خليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفاعية صاحب القبرة الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت رواه فهم منه وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عددنا خلقته ورزقته وأمتها وأحيتها إلى يوم تبعثه وسلم تسبيما كفيرا والحمد لله رب العالمين الله مصل على من منه شقت الأسرار ومن فلقت الأنبار وفيه لتق الحقيق. فتنزلت قل آدم فعجز الخلاء قا وله تضاءلت الفهون فلن يدركه إن سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزه جماله مونقة رحيا الجلبوتي بفيض أنباره متدفقة ولا شيء إلا و هو به منوط إذا لب الواسطة ذهب كما قيل المصور صلاة تنقب بك منك إليه كما هو أهل اللهم إنه سرك الجانع الدال عليك وعجادك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني يا معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل وحمني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك نصرتك على الباطل فأذي ميراهو وأخذبني على الباطل فأدمغه وزجبي في بحار أحدية وانشني من أوحار التوحيد وأغرقني في عين بحر وحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها وجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع والمي تحقيق الحق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطل سمعني دعي عليه السلام وانصرني بك لك وادني بك لك اجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك الله, الله الله الله ان الذي فرض عليك القران ليرادك الي معاد ربنا آتنا منك من رحمة وهيئ لنا من رشدا إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على الذات محمدية اللطيفة الأحرية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنبار ومركز مدار الجلال وقطبي فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وآذه بحزني وحرسي وكل وهذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محبولا بحسي وأكشف لي عن كل سر مكتوم يا حيو يا قيبو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه مجمعين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 ومعدن أسرارك، ولسان حجتك، وعروس مملكتك، وإمام حررتك، وضراز ملكك، وخزائن رحمتك، وطريق شريعتك المتلف في توحيدك، إنسان عين الوجود، والسبب في كل موجود، أين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك، صلاة تدوم بدوانك وتبقى ببقائك، لا منتهالها دون علمك،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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتضهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها قصر غوايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضاي وأرضى عن أصحابه رضاء الرضاء اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه في كل لحظة عدد كل حادث وقديم اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى سرابك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسرج الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد kerim abai wa mahati Allahu salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi adada kemalihi wa ve kemali bi kemalihi Allahu salli wa sallim ala alihi adada inami Allahi wa ifdalihi Allahu salli wa sallim wa barik ala sayidina ala alihi li وعدي كماله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاتاً تريق بجماله وجلاله وكماله وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وارقنا بصلاة عليه لذة بصاله اللهم صلِّ على سيدنا محمد ضب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمني الحبيب العالي القدر العظيم الجالي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمني وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وجر يا ربي لطفك الخفية في أمورنا والمسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه واجري يا ربي مدفكه الخفيه في امه والمؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allahumma cüzzeli ve selim, ve selim, mabarak Allahumma Muhammedin ve selim, mabarak Allahumma ve selim, mabarak Allahumma ve selim, mabarak ve selim, mabarak Allahumma cüzzeli ve selim, mabarak Allahumma cüzzeli ve selim, mabarak ve selim, mabarak ve selim, ve selim, mabarak ve selim, ve selim, mabarak Allahumma Muhammedin bil selim, mabarak ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedi Bil-melâk-i bil-fâhireti ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedi Fi'l-duniyâ ve salli ve sellim ve barik ala وأعطي الوسيلة والفضيلة وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بالمقامات الجليلة وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وخلقنا بأخلاق الجليلة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا قلبا شكورا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل سعينا مشكورا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ولقنا الله وسرورا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وألق علينا منك محبة ونورا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وهب لنا سرا بالاسرار مسرورا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الامين وصل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين. وصل وسلم على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمسلين. وعلى أهبهم وصحبهم أجمعين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ sâiri enbiyyâike ve salli ve sellim ve Muhammedin ve ve ve semâike. عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله أبد الآبدين وظهر الظاهرين وجعلنا بالصلاة عليهم من الصديقين الآمين يا رب العالم حرف الهمزة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في الأرض والسماء وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الملائكه والانبياء وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى سائر العلماء والانبياء وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله صلاة تملء صائر الاكداري والارجاءي وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وحققنا بحقائق الصفات والأسماء وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واجعلنا مع الذين عمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تقينا بها شر الحصادي والأعداء حرف الباء. اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد الناطق بالصدق والصواب، وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد أفضل من أودي الحكمة وفاضل الخطابة، وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد باب الأبواب والباب اللباب، وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وأزل عن قلوبنا. بينوره ظلمة الحجاب، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وألحن حكمة الصوادق، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسقنا من دينك صافي الشغاب، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وفهمنا أسرار الكتاب، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجعل الصلاة عليه من الأنجاب. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واتقوا حاضرته القدس في جملة الأحباب. وصلّي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والأصفياء والأئالاء والصحابي. حرف التاء. الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي جاء بالآيات الباقينات. وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد بن آية إجلال المعجزات وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد من القائل إنما الأعمال بالنيات صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الساري سره في سائر الكائنات صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد, محمد وكفير بها عن السيئات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 حب الرياسة وجميع الشهوات وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وأنعم علينا بتجلي الأسماء والصفات وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآرقنا في علم بحر الوحدة السعالية وفي جميع ماجودات وصلي وسل وبارك على سيدنا محمد وأبقنا بك دالنا في جميع اللحظات وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وانشر علينا نعمتك المخصوصة بأهل العناعات وصل وسل وبارك على سيدنا محمد وأبقنا لذة تجلي الذات وأدمنا علينا ما دامت الأرض والسماوات صلي وسلم وذلك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى كل من صدق برسابته والطبنا وبوالدينا وبسائر المسلمين والمسلمات في الحياة وبعد الممات حق في اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل قديم وحادث وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يعم نورها جميع الحوادث وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما صدق صادق ونكث ناكف صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وكفنا شر الحوادث حرف الجم الله صلّى وسلّم وبارك على سيدنا محمد المخصوص بالإسرائي منيراجي وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وتوّجنا من القبول أبهجت عجيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه محفوظين من الإعوجاج حرف الحاء الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد زين الملاحي وصل وسلم بارك على سيدنا محمد ما تعاقب الودوب بالرواح وصل وسلم مبارك على سيدنا محمد مع ذلك الجودي والسماع وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام أهل حضرة الكريم فتاح وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعلنا الصلاة عليه من أهل الفوز والفلاح وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والرباح حرف الخوالي Allahumme salli ve sellem ve barik ala sayyidina Muhammedin alladhi sirrihi istiqamatu'l-barzah. Allahumme salli ve sellem ve barik ala sayyidina Muhammedin alladhi sirrihi istiqamatu'l-bara'izhu. Salli ve sellem ve barik ala sayyidina Muhammedin adada كل mansuhi ve la'sahi. Salli ve sellem ve barik ala sayyidina Muhammedin ve amriruhu lana bin nurir صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم في محبته كالجبال الرواسخ حرف الدال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف داعي إلى الله وهادي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واسلوك بنا سبيلا رشادي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واخلع علينا خلع الردوان والوداد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وتوجنا بتاج القبول بين العباد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وارأف بنا رأفة العبيب بعبيبه يوم التنادي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وانشر طريقتنا في سائر البلاد أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعمر بسواطع أنبالها كل من اشتغل بها من كل حاضر وبات أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقنا شر الحصاد وأهل البغي والعناد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأصلح ولعاف أن Broadbrus قنا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آبه وأصحابه باب الفضل والانداد حرف الدال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أستاذ كل أستاذ وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ملاذي. محمد ملافي كل ملاف وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأعِدنا من كل ما منه اشتعاذ حرف الراء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معدن الأسرار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مظهر الأمماري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 صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي من اتبعه فقد فاز وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واكشف لنا عن اسرار المنثي والجواز وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه المختصين بحسن المفازة حرف السين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طيب الأنفاس. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واسقنا الرزقا واغنينا عن الناس وصلي وسلم على سيدنا محمد وطه من الاتهاسي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الذين اذلت عنهم الانتباس حرف وشيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لن يرضى بين الفراش وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كان من خلقه البشاش وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تبرأ من الغاش وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورزقنا ببركته. طيب المعاش. حرف الصادي اللهم صل وسل مبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد إلا أمر التقوى والإخلاص وصل وسل مبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وجعلنا الصلاة عليه من عبادك الخواص وصل وسل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه للقرب والإختصاص Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin illezi ezherat biberketihilriyaz ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina وصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الذي أرضى عما سوى الله كل الإرادي. وصل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأنزع من كله بناء حب الشهود والأراضي. وصل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المضاهرة. ''Hurduhu'hum minel amrâdi'' Harf-u'ttâi Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve alâ âli seyyidina Muhammedin il-hâdi ilâ sevâbi ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ve وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلّنا ببركته وسلّنا ببركته وسلّنا ببركته من الانحطاط وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ربطوا قلوبهم بمحبته كل الارتباط حرف الداء Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammedin adede kulli mehruz ve hafidin. Ve salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve Muhammedin ve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 صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو لكل خير جامع وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأزلوا عن قلوبنا البراقعة وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كان نجمعهم خير المجامع حرف الغير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 صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد داهي عن التبدير والاسراف وصلي سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد البحر الذي منه الاراف صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واسعفنا به لكل اسعافي واسفنا به كل الاساف وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ما بين تشفوا من فيض نوره جميلا الارتشاف بارفلقا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد خير خلق الله على الاطلاق ve salli vesellim ve barik ala seyyidina Muhammedin wa ala ali seyyidina Muhammedin salaha tan tuzilu biha annel vehme wal nifaqa ve salli vesellim ve barik ala seyyidina Muhammedin wa ala al seyyidina Muhammedin salatan tudkhiluna biha hadara tel itلاqi ve salli ve barik ve Harful kafir. Allahumma salli vasallim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin kemâ tahârrâkatil aflâk. Ve salli vasallim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin adada tesbîhi el-evlâk. Harful lan. Allahumma salli vasallim ve وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مع ذويه والنوال وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآثنا لذة الصالح وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه كمال الرجال حافظني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من سيدي صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الرسل الكرام عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام على مر الليالي والأيام. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الشكوك والأوهام وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه الأئمة الأعلى حرف النور اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سيد الأقوان وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغ الأمكنتات والأزمان وصل, وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نرتقي بها إلى مقام معرفة والإحسان صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعيال حارب بهال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد العارف لقدر العظيم الجافي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأطيعنا على أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف البال الله مصل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما نتق به ما نتقى عن الحوا صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما ظل عن الحق وما غبا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وألبسن على الصلاة عليه لباس التقوى وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وضهرنا من الشقوة والدعوة وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكفي عنا بها الأسباب والبلوى صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد والطف بنا ببركتها في السر والنجوى حرف اللام ألف الله صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ذو المقام الأعلى والسر الأجلاء صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الخلا والملاء وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد أهل الأل وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وكشف لنا عن مقامات الولاء واستجلاء حرف اليا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى كل نبي وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل ملك وولي وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل علم وتقي وصل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأنبات وتابع بيننا وبينهم الخيرات والبركات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك ربنا أتمننا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه وأرنا الباطل باطلا فنجد تامي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة بقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير اللهم ارسعنا حسن التوكل عليك ودوام الإقبال عليك واكفنا شر وسابس الشيطان وقنا شر الإنس والجان واخلى علينا خلع الرضوان وهب لنا حقيقة الإيمان وتولى قبض أرواحنا عند الأجل يدك مع شدة الشوق إلى لقائك يا رحمة اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا بنورا صادعاً ورزقا واسعا وشفاءاً من كل دائم وأسألك الغنى عن الناس ربش لي صدري ويسرر لي أمري واحد الأقدة من لساني يفقه قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أن علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اغفر لي وانحمل وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم